الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطنطون أولم يروا أن الله يبسض الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون